ولو أمة أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا يَكْلُمُ مِنْ فَوْقِهِمْ لَا يَكْلُمُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا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 حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكثرا، فلا تأس على القوم الكافرين إن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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لاتهما أنفسهم بما لاتهما أنفسهم فريق كذبوا فريقين قتلون